عليهم وللظالمين، والفجر واليان عشر والشفع والوتر، والليل إذا يصر، هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك عادة؟ في رمضات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جاءوا الصخ في الواد وفرعون للأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصد عليهم ربك سغط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه, فأكرمه ونعناه فيقول ربي أكرمك وأما فَأَمَّا عليه رزقه فيقول فيقول ربي يَا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا مَا على طعام المسكين وتأكلون تُرَابًا فَأَسْقِطَ عَلَيَّ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 وعذابه أحد ولا يوفق عثاقه أحد يا أيتها النفس المطبئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية تدخلي في عبادي وادخلي جنة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 الليلى إذا يُشأ والنهار إذا تجلَّى وما خلَقَكَ رَبُّ الْعَالَمَيْنَ إن سعيكم لشَتَى فَأَمَّا مَنْ أَعْفَى أَنْتَ قَالَ وَصَدَقَ بِحُصْنَهُ فَسَنُيَسْرُونَ الْوَصْرَ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 كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَثْقَلُ الَّذِي يَأْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى